111. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 112. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى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 114. فما لهم لا يؤمنون 115. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون 116. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب نليم